وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمَحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمالهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 وأتهم مما لله الذي أتكم ولا تكئره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبته وعرض الحياة الدنيا وما يكئرهن فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ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 رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم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 يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظُلُماتٍ في بحر اللُّجِيِّ يغشاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب ظُلُماتٌ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ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 وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركما ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله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 وَإِذَا يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُون إِلَيْهِ الْمُذْنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ رِتَابٌ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الْلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الْلَّذِرُ تَضَاعَلَهُمْ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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي ضعنت غير متبرجات بزينة